إ ل ي ه يرد علم ا ل س ا ع ة وما تقرب من ثمرات من اكمامها وما تحمل من أ ن س ى وما ت ض ر الا بعلمك ويولنا د ي ه م أ ي ن شركائي قالوا قالوا اذلنا كما منا من شديد وضلل عما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من م حيصر لا يشاءم الانسان دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس أ قنوط ولئن ادقناه رحمه ة منا من ان بعجب الله مست ليقولا نادى لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت إلى, الى ربي ان لي عنده لنا ا ل ح س ن ا فلنرد ان الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غنيم واذا انعمنا على الانسان اقرب وناى بجانبه, بجانبه واذا مسه الشر ل ه من اضل ممن وفي ش ق ا ق ب ع ي د س ن ر ي ه م آ ي ا ت ن ا في الافاق وفي أ ن ف س ه م حتى يتبين لو أ ن ه القفق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 أ اها إ ِ ن َّ ه ُ بكل ُِِّ شيء ٍَْ محيط ُِ وعندنا نزيل قبيله عزيز الحكيم لو ما في السماوات وما في الارض وما في الارض وما في السماوات ويتفقر من سلقي وماذا ا ل اجد مسبحون بحمد ربيم ويستوفرون ويستغفرون لمن في ا ل أ ر ض أ ل ا إ ن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم, عليهم وما انت عليهم وكذلك ََََِ أ اوحينا الى الك َ ق ُ ر ْ آ ن عربيا ًَ لتنذر َُِ أ ُ م َّ القرى َُْ ومن ََْ حولنا َ وتنذر ََُ يوم ََْ الجمعه َْ لا غيب َْ فيه ِ فريق في الجنه وفريق و ل و شاء الله ل ج ع ل ه م أمة و ا ل ك ن ي ر ب ل من ي ش ا ء في ر و م ه و ا ل ظ ا ل م و ن م ا ل ه م ان اتخذوا من دونه أ و ل ي ا ء فالله هو الولي د وهو نحي م الموتى وهو نحي م الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه الى الله ذلكم الله لي إليهم توكلتوا فاتقوا السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يجرؤكم فيه ليس كمثله شيء لولا انكم سميع بصير لولا م ق ا ل ب د السماوات والارض يلسط الرزق لمن يشاء ويقهر انه بكل شيء عليم من الدين ما إليك وما الدين نوخا والذي أوصينا إليك وصى به ونبي إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى أ ن أ ق ي م و ا الدين ولا تتفرقوا فيه ك ب غ ا المشركين ما تدعوه إ ل ي ه الله ي ج ت ر إ ل ي ه من يشاء ما ت ب ر ك و ا إ ل ا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا ك ل م ة سبقت من ربك إ ل ى أ ج ل مسمى لقضي بينهم و إ ن الذين أ و ر ث و ا الكتاب ا ن بعدين في شك فلذلك فدعوا و ا ش ت ق و كما أ م ر ت ولا ت ت ج ع أ ه و ا ء ه م وقل امنت بما أ ن ز ل الله من كتاب و أ م ر ت ل أ ع د ن بينكم ا ل ل ه ربنا وربكم لنا أ ع م ا ل ن ا ولكم أ ع م ا ل ك م لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا و إ ل ي ه ا ل م ص ي ر والذين يخادون في الله من بعد ما استجيب له حجه م د ا ح ظ ه عند ربهم وعليهم غضب, وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أ ن ز ل الكتاب بالحس والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب يستعجل من الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها والذين آ م ن و ا مشفقون بها ويعلمون ا ن ه ي الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباد يرزق من يشاء فمن كان يريد حرف ا ل آ خ ر ه نجد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في ا ل آ خ ر ه النصيب ام لهم شركاء و ك الفصل لقوي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم ترى الظالمين مشفقين منا ك س ب و ا وهو واقع ب ه د والذين آ م ن و ا و ع م و ا الصالحات في روضات الجنات لهم ما ي ش ف و ن ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات قل لا أ س أ ل ك م عليه اجرا إ ل ا ا ل م و د ة في القربى ومن يقترف حسنه نزل له فيها ق س ن ا إ ن الله أ م يقولوا نفترى على الله كذبا ف إ ن ي شكلاه يختم على قلبك ويمك الله الباطل والحق الحق بكلماته إ ن ه عليم وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بدق الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده قبير بشير وهو الذي ينزل البيت من بعد ما خ ن ق و ا وينشروا رحمته وهو الولي القريب ومن آ ي ا ت ه خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم اذا شاء قدير وما أطابت لما أيديكم كثير وما أيديكم انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصيب ومن ا ت ه الجوار في البحر كالاعلام ان ي ش ا ت نسكر الريح فيظلل وواكب على ظهره ان في ذلك ل آ ي ا ت لكل صباح شكور اوبقهم بما كتبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آ ي ا ت ن ا ما لهم فما أ و ت ي ت م من شيء فمتاع الحياه في الدنيا وما عند الله خير و أ ل ق ى للذين آ م ن و ا ع ل ى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كذا والذين استجابوا لربهم و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و أ م و ه م سرا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إ ذ ا أ ص ا ب ه م بغيهم ي ن ت ظ ر و ن وجزاء س ي ئ ة س ي ئ ة مثلها فمن عفا و أ ص ل ح فانور الله انه لا يحب الظالمين و ل م ومن يبدل ل ل ه فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من زين ف َ إ ِ ن أ اغربوا َ فما ََ أ َ ر ْ س َ ل ن ا ك َ عليهم ََْ خ َ ف ِ ي ً ا ِ ن عليك ََ إ ِ ل َّ ا البلاغ َْ و َ إ ِ ن َّ ا إ ِ ذ َ ا أ َ ذ َ ك د ن َ ا ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن َ مِنَّا رحمه َ فرح َ بها َ و َ إ ِ ن ْ تصب ُُِ سيئه ّ بما ََِ د َّ م َ ت ْ أ َ ي ْ د ِ ي َ ه م ا ل إ ن س ا ن ك ف و ر ل ل ه ملك ا ل س م ا و ا ل س ر ض ي ع ل ق م ا ي ش ا ء س ل ا م ن ي ش ا ء من بشر ان يكلمه الله إ ل ا وحيا او من وراء عجاب او يرسل رسولا, رسولا فيوحي باذنه ما يشاء وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا جعلنا نهدي بي من نشاء من عبادنا وإن إنك لتنهي صراط مستكين ص ر الله ط ا الذي له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض أ ل ا إ ل ى الله ت ط ي ر الامور س ب ن ا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا عليم حكيم افنبغض عنكم الذكر س ب ق ا ان كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما ي أ ت ي ه م من نبي إ ل ا كانوا به يستهزئون ف أ ه ل ت ن ا أ ج د منهم بطشا ونظامه للاولين ولئن س أ ل ت ه م من خلق السماوات و ا ل أ ر ض ليقولن خ ل ق ه م موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن ل ذ من ا فأنشروا ء بقدر كذلك تخرجون والذي خلق ا ل أ ز و ا ج كلها وجعل لكم من ا ل ف ل ك و ا ل أ ن ع ا م ما تركبون لتكتبوا على ظ و ر ه ثم ت ذ ك ر و ن ع م ت ربكم إ ذ ا استويتم عليه و ت ق و ل و ن سبحان لن الذي سخر لما ذادى ذا وما كنا له مخرين وانا إ ل ى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور أ ن ت ق د ا ما يخلق بناتم و أ خ ف ا ك بالبنين و إ ذ ا بشر أخذ ك م بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أ و م ن ي ن ش أ في ا ل ح ي ة وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناسا اشيدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم إ الا ام آ ت ي ن ا ه م كتابا ق ب ل ي فهم به مستمسكون بل قالوا انا وجدنا آ ب ا ء ن ا على امه وانا على اثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها انا وجدنا ل ف ض ي ل ا ل ب ك محمد ر ا ب ا ل ن ب ل س جاءه ا ل ق ل ق ورسول مبين وقالوا لولا نزل آ د ا ا ل ق ر آ ن و ل ا رجل من القريه ا ل ي م أ ه او ي ق ت م و ن رحمه ربك نحن قتلنا بينهم م ع ي ش ة في ا ل ح ي ا ة الدنيا ورفعنا برضا ولن ي ل م بعضا ش ر ي ا و ر ح م ة ربك خير ما يجمعون ولولا ان يكون الناس أ م ه و ا ح د ة ل ج ع ل ن ا لمن يكفر بالرحمن ة لفضيله من الدكتور محمد راتب النابلسي في المتقين ومن يعف عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له ق ر ي ل وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا ق ا ل و بعد قريب قريب ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون افانت تسنعكم او تهزمون ا ل ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبا بك ف إ ن او نرينك أو الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أ و ح ي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا, أجعلنا من دون الرحمن الهه يؤبدون ولقد ارسلنا موسى باياتنا إ ل ى فرعون وملئه فقال فقال اني رسول رب ا ع ل م ن ا هم بآياتنا ه من, من ايات الا هي اكبر من اختها واقدم ا ل عذاب ع ل ع م ل وقالوا يا أ ه ل ه الساحر ادع لنا ربك بما ع ي د عندك إ ن ن ا لمبتلون فلما كشفنا عنهم العذاب إ ذ ا هم ينكثون ونادى قومه فرعا في قال يا قوم أ ل ي س لي ملك مصر وهذه ا ل أ ن ه ا ر ت ج من تحت أ ف ل ا تبصرون أ م أ ن ا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا أ ل ق ي عليه ا ش و ر ة من دار او جاء م ع ه أ و جاء م ع ا ل م ل ا ئ ك ة مقترين فاستخف قومه ف أ ط ا ع و ه إ ن ه م كانوا قوما ف ا س ك ي ن فلما ا س ف و ن ا ن ت ق ل ن ا منهم ف أ غ ر ق ن ا ه م ا ل م ع ي ن فجعلناهم سلفا ومثلا ل ل آ خ ر ي ن ولما ضرب من مريم مثلا إ ذ ا ق و م ك منه يصدون وقالوا آ ل ه ت ن ا ق ي ر امه ما ضربوه لك إ ل ا جدلا بل قوم ص ص م و ن ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه م ث ز ل ا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلصون وَإِنَّهُ لَعِنْهُ ف موسوعه النبيا ذ النابلسي طراط مستقيم و ا ي ط ا ن إنه ل ك م ع ل و م الاسلاميه ء ي ب ا ب ي ن ت قال قد ولنبين ب ي لكم ل و لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله اطيعون إ ن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا ص غ ا ط مستقيم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون إ ل ا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الا الحساب يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتكلم يا عبادي لا فرض عليكم اليوم ولا أ ن ت م ت ح د ن و ن الذين آ م ن و ا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا مسلمين ادخلوا ا ل ج ن ة أ ن ت م و أ ز و ا ج ك م تحضرون وفيها ما تجتهد الانفس وتلذذ الاعمى وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اوردتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاجيه كثيره منها تاكلون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين ونادوا يا مالك ليقضوا علينا ربكم قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اذكركم للحق ك ا ر ل و ن أ م أ ب ر م و ا امرا ف إ ن ا مبهمون أ م يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم قل إ ن كان للرحمن ولد ف أ ن ا أ و ل ا ل ع ب د ي ن سبحان رب السماوات و ا ل أ ر ض رب العرش عما يصفون ف ذ ر ه م يخوضوا وينعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي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 وعندهم الساعه و إ ل ي ه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن س أ ل ت ه م من خلقهم ليقولن الله فأمين وقل يا ر بسم إن يؤمنون عنهم هؤلاء لا فاصبح قوم وقل ل ا فسوف بسم يعلمون الله الرحمن الرحيم حال و ا ل ك ت ا ب ا ل م ب ي ن إ ن ا ز ل ن ا ه ف ي للعلوم ا ل ا ك ل ا م ر ي ن ه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 بل هم في شك يلعبون فاغتب ليوم تاتي السماء بلصا مبين يغش الناس هذا عذاب أ ل ي م ربنا ش ف عنا ل ع ذ ا ب إ ن ا م ن و ن أ ن ا ل ه الذكرى ثم ت و ل و ا وقالوا معلم مجنون إ ن ا كاشف العذاب قليلا إنك يوم انا معائدون يوم نغطس ا ل ب غ ش ة الكبرى إ ن ا ا ن ت ق ل و ن ولقد فتنا قبلهم قبل قوم فرعون وجلال أو ر س و ل كريم أن إلي أن أجو ع ب اني د الله إ لكم رسول كريم وانا لا تعلو على الله إ ن ي اتيكم بسلطان مبين ن و إ ان عزت بربي وربكم أ ن ترجمون وان لم تؤمنوني ف أ ع ت ذ ر و ن فدعا ربه ان اولئك هم مجرمون فاكر بعبادي ليله انكم متبعون واترك البحر وهوى إ ن ه م جند مغرصون كم تركوا من ج ل ن ا ت وعيون ورعوع ومقام كريم ونعمه ك ا ن فيها ساكنين كذلك و أ و ر ث ن ا ه ا قوما اخرين فما بكت عليهم السماء و ا ل أ ر ض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون إ ن ه كان عاليا من المحسفين ولقد اتقناهم علاما على العالمين واتيناهم من ا ل آ ي ا ت ما فيه جنات ف أ ت و ا ب ه ب ا ئ ن ا إن كنتم صادقين اهم خير أ ن قووا تبعون الذين من قبلهم أ ه ل ك ن ا ه م انهم كانوا م ج ر م ي ن وما ظ ل ف ن ا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما لا ما خلقناهما إ ل ا بالحق ولكن اكثرهم لا يعملون ان يوم ا ل ف ص ل ميقاتهم أ ج م ع ي ن يوم لا نجني م و ل ا ع م م و ل ا شيئا ج ل م ه الزقور طعام اثيم كلمه اليوم في البطون كرم الحميم خذوه فاعتدوه الى دواء م ل ج ح ي م ثم خذوه وقراته من عذاب الحميم ذو انك انت انت العبد ر الكريم م انا ما كنتم بي تنتهون <تصفيق> كذلك ودور جناه بحلم ي ن يدعون فيها بكل ف ا ك ه ة آ م ي ن لا ي د و ق و ن فيها الموت إ ل ا الموت تنكون ا و و ق ا و ا ع ب ا ب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ف إ ن م ا يشتوناه بلسانك ل ع ل ه يتذكرون فارتقر انهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم الله حال تنزيل الكتاب ان الله العزيز الحكيم إ ن في السماوات و ا ل أ ر ض لايات للمؤمنين وفي خ ل ص ك م وما ي د ب ت م ن ذ ا ب ة و الا في الليل والنهار وما, وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتسريف تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله و آ ي ا ت ه يؤمنون ويؤمنون لكل افاك اتيم يسمع ايات الله تتلى عنكم م ويصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره ب ع د ا ب اليم و إ ذ ا علم من آ ي ا ت ن ا شيئا ا ت خ ل ن ا هدوا أ و ل ئ ك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يجني ع ه م ما كتبوا شيئا ولا ما اتخذوا ولا ما ا ت ر ذ و من دون الله أ و ل ي ا ء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين ك ب ر و ا ب آ ي ا ت ربهم لهم عذاب الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه ب أ م ر ه ولتبتغوا من فضله ولعلهم تذكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض جميعا منه إ ن في ذلك لا ولكن يقول لك ان ي تكون لدينا ايام ر و ن الله ل يجب ان ا تكون لدينا طالقا افعاله الى ربكم ترجعون ولقد آ ت ي ن ا بني إ س ر ا ئ ي ل الكتاب والحكم والنبوه و ر ج ق ن ا ه م من الطيبات وفضلناهم عال ل ى عالمين و آ ت ي ن ا ه م بينات من ا ل أ م ر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم علم من بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أ ه و ا ء الذين لا يعلمون انهم لن يغفر عنك من الله شيئا وان الظالمين بعثهم اولياء بعث والله ولي المتكين هذا بصور ام حسب الذين لترعوا السيئات ان نجعلهم كالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم وخلق الله السماوات و ا ل أ ر ض ب ا ل ح ق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولولا ن ب م ل و ن ا ف ر أ ي ت من اتخذ الهه و أ ض ل الله على علم وقتل على سمعه وقطن على شمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهده من بعد الله افلا تذكر وقالوا ما هي إ ل ا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نهلكنا إ ل ا الدهر وما لهم بذلك من ع ي م ان هم إ ل ا يظنون و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات ه م ما كان حجتهم الا أ ن قالوا اؤتوا بابائنا إ ن كنتم صادقين قل لا ر ح م ي ك م ثم يميتكم ثم ي د ع ك م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 كل أ م ة تدعى الى كتابك اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فاما الذين آ م ن و ا و عن الصالحات ا فيرسلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا افلم تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم ف ا س ت ك ب ر ت م وكنتم قوما مجرمين و إ ذ ا قيل ان وعد الله حق والسعه لا ويد فيها قلتم مالي من ما الساعه قلتم ما ندري ما الساعه انظرن الا من نعوا وما نحن بمستهترين وبدا لهم سيئات ما عدلوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم بقاء ذلكم من ذلك بانكم اتخذتم آ ي ا ت الله هدوا وغرتكم ا ل ح ي ا ة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم مستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز